والفؤاد يطير شوقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله بن ابي الامين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد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 قلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرة اللهم أجل الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى أهلا بكم أولا أعتذر عن تغيبي الأسبوع الماضي نظرا لظروف خاصة وأعتذر عن عدم إختاركم بغيابي فأرجو المسامحة وأرجو قبول العذر وأسأل الله عز وجل أن يديم اللقاء بيننا ويديم الودة بيننا وفي قلوبنا <تصفيق> هذه الحلقة أيها الأحباب استكمالا للوصية الثانية التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نتناول فيها وصايا النبي صلى الله عليه وسلم واستفتحناها واستهللناها بأوصان خليلي أوصان خليلي صلى الله عليه وسلم وهي وصية لكل واحد منا ولكل واحدة منا لكل مسلم ولكل مسلمة لكل كبير ولكل صغير لكل شاب ولكل شابة لكل شيخ ولكل شاب هذه الوصايا التي أوصانا بها الحبيب صلى الله عليه وسلم هي روح للحياة هي أدب وتربية هي وصايا من محب إلى أحبابه من محب إلى حبيبه من نبي صلى الله عليه وسلم إلى أتباعه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا جميعا ويجب الالتزام بها ووضحنا ذلك في الحلقة الأولى وقلنا أن الوصية واجب على كل مسلم وصي أن ينفذ ما وصي به ما دام الوصية في حدود الحلال والمباح والمندوب وما دمنا نقدر على هذه الوصية فما بالك بوصية حبيبك صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إليك قاطبة هل تأتي بوصيته أم لا ومعنا كما قلت بقية وصية معاذ بن جبل أو بقية الوصية لمعاذ بن جبل أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت وانتهينا من هذه الوصية وتحدثنا في الأسبوع قبل المواضيع عن الكلمة الثانية أو الوصية الثانية لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك وبينا في الحلقة الأولى من هذه الوصية التي ذكرت لكم أنها قد تأخذ معنا أكثر من حلقة أكثر من حلقة كيف كانت العلاقة بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام وبين آبائهم وبين أمهاتهم واليوم أيها الأحباب يعني نتحدث في أمر أو استكمال لهذا الأمر لا تعقن والديك دائما تعرف الأشياء بأضاضها عندما نتحدث عن العلاقة بيننا وبين الوالدين إما أن نتحدث عن بر الوالدين أو نتحدث عن عقوق الوالدين بر الوالدين هو الأمر المطلوب وهو الرضا وهو الكمال وهو التمام وعقوق الوالدين كبيرة من الكبائل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر سيدنا معاذ أو لم يوصي سيدنا معاذ ببر الوالدين ولكنه أوصى سيدنا معاذ لا تعقن والديك لا تعقن والديك فالحديث هنا عن عقوق الوالدين عن الإساءة إلى الوالدين لن أتحدث بقدر الإمكان عن بر الوالدين كيف نبر ولكني سأتحدث عن صور العقوق وكيف لا نعق والدين النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه البخاري رضي الله عنه رحمه الله من حديث أبي هريرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفسي الشرك بالله أكبر الكبائر ثلاثة الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس أن تشرك بالله عز وجل أمر ضخم ومن أكبر الكبائر أن تعق والديك أمر ضخم ومن أكبر الكبائر أن تقتل النفس تخيلوا وتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين كبيرا بين كبيرتين بين الشرك بالله وبين قتل النفس عقوق الوالدين فهذا حديث ترتجف منه القلوب وترتعد منه الأبدان عندما نسمع رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينبهنا إلى هذا الأمر العظيم وروا الإمام أحمد في مسنده ملعون قالوا من يا رسول الله قال من لعن والديه قالوا وكيف يلعن الولد والده والديه يا رسول الله ملعون قالوا من يا رسول الله قال من لعن والديه قال وكيف يلعن الولد أو, أو يلعن أحد والديه يا رسول الله قال نعم يلعن الرجل الرجل أو يسب الرجل ابا الرجل وامه فيسب الرجل ابا الرجل وامه واحد يشتم واحد ويقوله ابوك وامك سيرد عليه يقوله يقول ابوك انت وامك انت يبقى انت ثبيت ولعنت ابوك وامك فانت ملعون الشتائم السباب اللي بنسمعه بين الناس وبين الشباب وبين الاولاد في الشوارع هل تتخيل أن أنت لما بتشتم واحد بأبوه وأمه يبقى كأنك بتشتم أبوك وأمك بالضبط تماما تماما تماما عقوق الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ببر الوالدين ويحذرنا وينبهنا إلى عدم عقوق الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الحاكم في مستدركه صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بره فعند الدرجة الأولى يقول آمين وعند الدرجة الثانية يقول آمين وعند الدرجة الثالثة يقول آمين فلما استوى قال او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول فقال جاءني جبريل فقال يا محمد قلت لبيك أخي جبريل قال ملعون أو قال رحم الله رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم عند الدرجة الثانية جاءني جبريل وقال رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين ثم جاء عند الدرجة الثالثة وقال رغم أنف فمرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه قل آمين فقلت آمين فهنا جبريل عليه السلام يدعو على من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة وجبريل لم يأتي من نفسه وإنما أرسله الله عز وجل بهذا الدعاء جبريل يدعو ومن يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن النبي هو الذي يؤمن فهذه دعوة إياك أن تصيبك رغم أنف امرئ دعاء بالذل والصغار والمهانة على من أدرك أبواه من أدرك أبوه من أدرك أمه ولم يدخلاه الجنة هم الاثنين أو واحد منهم ولم يدخلاه الجنة دعاء من جبريل والذي يؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في كتابه الكريم تقريبا في سبع مواضع أو في ثمان مواضع يأمرنا ويذكر لنا بر الوالدين والتحذير من عقوق الوالدين في سوره البقره واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وفي سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا هنا في سورة البقرة أولا وإذ, أخذ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان التوحيد الميثاق الذي يأخذه الله عز وجل من بني إسرائيل أولا لا تعبدون إلا الله ثانيا ولا وبالوالدين إحسانا كأنما الله عز وجل جعل التوحيد والإحسان وبر الوالدين وعدم عقوق الوالدين في مرتبة واحدة وفي درجة واحدة صنوان لا يفترقان وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ثم يكرر الله عز وجل نفس الأمر في صورة النساء ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أيضا الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك ومعه وبالوالدين إحسانا وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما بقيه الايات وفي سوره الاسراء نموذج كامل لبر الوالدين وعدم عقوق الوالدين يبين لنا الله عز وجل اوجه البر بذبها او عدم اتيانها هي اوجه العقوق وقد ربك الا تعبدوا الا ا ايضا التوحيد وبالوالدين احسانا البر إما يبلغن عندك الكبر لما يكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يبقى البر لما يكبروا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما لو قلت لهما أف أو نهرتهما فأنت قد عققت هؤلاء أو هذي الوالدين وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل الرب ارحمهما كما ربياني صغيره فان شيخنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله قاضي قضاه المدينة ماذا يعني الله عز وجل بقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال الشيخ ألا ترى ذلا لك من رد فعل الوالدين ألا ترى ذلا لك من رد فعل الوالدين وكن كصاحب الصخرة أو كن كالثالث الثلاثة أو ثاني الثلاثة من أصحاب الصخرة نعلم جميعا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في الثلاثة الذين كانوا في فلاة وأمطرت السماء ودخلوا يختبئون في كهف من الكهوف فسقطت صخرة فأغلقت باب الكهف فأخذوا يتقربون إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم فقال أحدهم أو تقرب أحدهم بأجر الأجير الذي كان عنده وتقرب الآخر بحفظ فرج ابن تعمه وتقرب الثالث بدره لوالديه كان يقول شيخنا لم يتقرب هذا الرجل ببره لوالديه وإنما تقرب بخفض بخضجناح الزل لوالديه كيف قال القصة تقول أن الرجل أخذ الحليب وذهب إلى أمه وأبيه ليطعمهما ليشربهم من الحليب فلاهم نيمين فصد الواقف ومستنيهم طول الليل لغاية مصحيه وقاموا يشربوا الحليب وقف صد الواقف كده كم ساعة هو ده الزل هو ده خفض الجناح من الزل واخفض لهما الجناح هو ده خفض الجناح من الزل انت لما بتنسك كباية مية لوالدك والدك قاعد بتكلم في التليفون او والدتك قاعدة بتتكلم في التليفون او والدك في الجرنال وسايبك واقف بالكباية وقفت خمس دقايق عشر دقايق حاسس بالزل حاسس بالمهانة حاسس بان وراك الدنيا وانت مش راضي وابوك يعني معطلك وعملك ال... اذا حسيت بهذا الاحساس يبقى انت لم تخفض لهما جناح الذل من الرحمة لو فضلت واقف وهم بيبهدلوا فيك وبيمسحوا بكرمتك الأرض وبيقولوا وبيعيدوا هو ده واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير لما يزلوك ولما يوقفوك ويبهدلوك ويعملوا فيك الكلام ده انت بتقول ايه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دي خض بالجناح من الذل في سوره الاسراء في سوره الانعام قلت تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالد الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ربنا عز وجل في سوره الانعام قلت تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا اللي ربكم عليكم ألا بالله به شيئا وبالوالدين احسانا أيضا قضية الشرك وقضية بر الوالدين قضية التوحيد وقضية عقوق الوالدين قضية متوازنة في صورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدين أيضا في صورة يبين الله عز وجل لنا كيف يكون أو مقارنة التوحيد ببر الوالدين مقارنة الشرك بعقوق الوالدين في صورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسن وإن جاهداك على أن تشرك وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما شوف وصين الإنسان بوالديه حسنان ده في إمتى؟ وإن جاهداك ده حتى في حالة مجهدتهم إن انت تشرك ما قالش وإن أمراك أن تشرك لا وإن جاهداك يعني بذلوا أقصى الجهد في أن تشرك بالله عز وجل لا تطوعهما وأحسن إليهما في سورة الأحقاط ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذه الآيات الكريمة تبين لنا تقريبا كما قلت في سبع مواضع أو في ثمانية مواضع يبين الله عز وجل لنا كيف يكون أو كيف قرن التوحيد ببر الوالدين الشرك بعدم عقوق الوالدين حقيقة قضية عقوق الوالدين هو للأسف الشديد يعني أنا مش عاوز بس يعني أضخم أو أحملكم نأساة كثير من الناس ولكن للأسف الشديد كتير جدا من الناس قضية عقوق الوالدين ما بياخدوش بالهم منها بياخدوا بالهم من بر الوالدين اعمل ايه علشان ابر والدي انا نفسي ناخد بالنا كويس اوي اعمل ايه علشان معقش والدي علشان معقش والدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الذنوب تؤجل إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين كل الذنوب ربنا عز وجل ممكن ما يحسبناش عليها في الدنيا إلا عقوق الوالدين لابد أن تعجل في الدنيا روى الأصمعي أنه رأى أعرابي هذا الأعربي كان من حكماء العرب قال له ما أعجب ما رأيت فقال الحكيم هذا أخذت أطوف في البلاد أبحث عن أشد الناس إثما فبينما أسير في بلدة إذ وجدت شيخا كبيرا مربوطا بحبل في عنقه والحبل في يد شاب فتي وفي اليد الأخرى للشاب الفتي صوت قوي ماتك رجل كبير شيخ كبير في مربوط بحبل في رقابته وهذا الشيخ الكبير الحبل ده ممسك شاب قوي في ايده كرباج وامام الشيخ اناء به قطرات ماء في قعر او في قلب الاناء يشرب منها الرجل متخيلين هذا المشهد فتعجبت لما يفعل هذا الشاب هذا الأمر بهذا الشيخ فجئت أليه قلت أيها الشاب أنزعت منك الرحمة لما تفعل هذا هكذا بهذا الرجل قال لا شأن لك إنه أبي إنه أبي فتعجبت أبوك أتفعل هذا بأبيك؟ قال نعم كان يفعل هكذا بجدي الله أكبر الله أكبر كان يفعل هكذا بجدي فقال الأعراضي للشاب أولا تخشى من أولادك أن يفعل بك هكذا؟ أولا تخش من أولادك أن يفعلوا بك هكذا فقال الشاب لم أتزوج ولن أتزوج لا حول ولا قوة إلا بالله العالمين فنظر العربي إلى الشيخ وقال ألم تتب عن عقوق أبيك قال ما أدركت أنما كنت أفعل عقوقا إلا بعد أن مات أبي وما أرى توبتي قبلت الشيخ الأب الكبير دهوت رجل يسأله بيقول له أنت ما تبتش عن عقوقك عن عقوق أبيك قال له أنا ما أدركتش أن كنت اللي بعمله ده عقوق إلا بعد ما مات بعد أبي ما مات وما أظن توبتي قبلت وحدثني شيخي الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وهو الثقة وأخبرني أن هذا الذي أتحدث به كان هو والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله كان الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان الشيخ عطية رحمه الله عميد شؤون الطلاب بالجامعة وكانوا هما الاثنين رجعين سوى في عربية واحدة من الجامعة الإسلامية وفي ميدان كان يسمى ميدان العامر في المدينة المنورة الآن يسمى ميدان سلطانة في المدينة المنورة وهو تقاطع شارع سلطانة مع الطريق الدائري في المدينة بطريق الدائر الثاني وتقاطع شارع سلطانة في هذا المكان كان ميدان يقول الشيخ عطية فبينما نحن في السيارة ومشيين رجعين من الجامعة الإسلامية إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة العصري الشيخ عطية بيقول وجدت لما وزحمة شديدة فقلت للسواء استنى انتظر فقال الشيخ ابن باذ للشيخ عطية ماذا هناك يا عطية؟ قال يعني هناك تجمع من الناس ننظر يا شيخ ما يكون من الأمر فقال الشيخ ابن فاز للشيخ عطية اذهب فانظر فإني لا أرى يعني ينكت معه ويتلطف معه يقول الشيخ عطية فنزلت فوجدت الناس مجتمعين نسم الممين حول شاب وشابة وشيخ كبير يبقى الناس ملمومة حوالين شيخ كبير وشاب صغير وفتاة صغير شابة فيقول الشيخ عطية رحمه الله فدخلت فعرفني الناس فافسحوا لي ما الامر لما اجتمعته قالوا يا شيخ والشيخ كان قاضي قضاء او قاضي المدينة هذا الشاب وجدناه يلطم هذا الشيخ ويركله ويضربه ضربا شديدا فاجتمعنا ننظر ما الامر قال فما وجدتم قالوا وجدنا هذا الشاب يضرب أباه هذا الشيخ أبه هذا الشاب فيقول الشيخ عطيه فتعجبت شاب صغير يضرب يضرب أبوه في ميدان عام ومن هذه الفتاة قالوا دي امرأة هذا الشاب دا الولد وامرأته بيضرب أبوه في ميدان عام يقول الشيخ عطية فهممت أن أستبع الشرطة ده القاضي فقال الشيخ لا يا شيخ لا تنادي الشرطة هذا قصاص الله عز وجل فقال الشيخ عطية كيف قال منذ أربعين سنة الشيخ الرجل الكدير الشيبة هو اللي بيحكي منذ أربعين سنة كنت أسير في هذا المكان مع أبي وزوجتي وكنت في مثل عمر ولدي هذا سلاحان أبي أبوي اختلف معايا فوقفت فطفعت أبي وركلته في هذا المكان من أربعين سنة فإن الله عز وجل يقتص مني في نفس المكان بنفس الطريقة وفي نفس الوقت هذا قصاص الله عز وجل لعقوق الوالدين ويحكي لنا الشاعر او احد الشعراء قصة تصورية لرجل غني اراد ان يشتري من غلام يريد ان يعمل عملية زرع قلب فمش لاي حد يبعله قلب مش لاي حد يبعله قلب فراح لفتى من اللي بيعق والديهم قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتضحرج الفؤاد المعطر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر هذا نموزج لعقوق والدين قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والضراهم والضرر جب لي باشتري منه قلب أمه بجواهر وضراهم وضرر الفتى صدق وباع قلب أمه ومطلوب منه انه يسلم القلب دهوت فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر غرز الخنجر وطلع القلب ورجع بسرعة علشان يقبض الجواهر والضراهم والضرر فمضى فاغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوى وهو بيجرب سرعة عشان يلحى يسلم قلب امه وياخد الجواهر والضراهم والضرر اتضحرج اتكعب الوع فتعثر الفؤاد ولكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج الفؤاد المعطر إذ عثر القلب وقع من إيده قلب معطر لما الإبن تكعبل وقع القلب فتدحرج الفؤاد المعطر إذ عثر وقع القلب على الأرض وقع الإبن على الأرض ناداه قلب الأم وهو معفر بعد أن كان معطرا أصبح معفرا ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر هذا هو قلب الأم وهذا هو عقوق الوالدين هذا هو قلب الأم وهذه رحمة هذه الأم ورحمة هذا القلب رغم كل اللي بتعمله في أمك رغم كل اللي بتعمله في أبوك إلا أن قلبهم رحيم بك رحمة واسعة رحمة عظيمة رحمة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك من عقوق الوالدين أن تمنع مالك عن أبيك ودي مشكلة كبيرة خلونا ندخل شوية في المشاكل والعلاقات اللي بتسبب عقوق للوالدين انت ومالك لابك ابوك طلب مالك اديله واحد هيقول لي دلوقتي ابويا بياخد مالي عشان يدي لاخواتي انا غني واخواتي فقرة فابويا بياخد من فلوسي ومن مالي ويدي لاخواتي انا باشتغل شغلانة كبيرة في دولة برة في الخليج ولا في أوروبا ولا في أي مكان وبجيب فلوس وعاوز أبني بيت وعاوز أأمن مستقبل ولادي أبويا بياخد فلوسي وعاوز ياخد فلوسي علشان يدي لإخواتي أديله واحد تاني هيقول لي أبويا بياخد فلوسي علشان يروح يتجوز جوازة تانية وتالتة وربعة أبويا بياخد فلوسي علشان مزاجه ومتعته ومخضراته واسمه وحرام أدي بنقول أو كما قال العلماء أنت ومالك لأبيك بشروط أولا أن يكون هذا الأرض يستخدم هذا المال لحاجاته هو حاجته اللي هو محتاجها مش للمحسنات الأمور في الدنيا أيها الأحباب ضروريات وحاجيات ومحسنات المحسنات اللي هي الرفاهية الزيادة عن اللزوم فأنت ومالك لأبيك إذا كانت حاجة من ضروريات الحياة يحتاجها أبوك أو حاجة من يعني مش ضرورية أوي لكنها يعني تسعد أبوك دول شرطين مهمين جدا وأن يستخدم المال في حرام. ما يكونش أبوك بياخد المال يستخدمه في حاجة حرام يشرب به مخدرات يشرب به سجاير يشرب به مش عارف إيه لا وقال لا يأخذ المال ليضر به الآخرين ياخد الفلوس ديك علشان يضر حد تاني وقال لا يظلمك على حساب الآخرين وما يكونش بياخد الفلوس ديا ويظلمك انت على شساب الاخرين يعني لو ابوك بياخد الفلوس بتاعتك عشان يديها لاخواتك اللي هم بيشتغلوا اه هم فقر وكل حاجة لكنهم بيشتغلوا قادرين و... لا مش من حق الوالد ان هو يعمل كده فدي ضوابط هذا الاثر انت ومالك لابيك ايضا من صور عقوق الوالدين العلاقة بين الوالدين وبين زوجة الولد او الوالدين وزوج البنت بنت وزوجها وابوها وامها وتجوزت البنت وتجوزت البنت ومش قادرة توزن العلاقة بين أبوها وامها وبين زوجها في مشكلة بين زوجها وبين أبوها وامها هي في النص تعمل ايه أولا البنت الفتاة المرأة قبل أن تتزوج لا مخلوق له طاعة عندها إلا أبوها أبوها هو الوحيد اللي تسمع كلامه ألا هيمين تروح يمين ألا هشمال تروح شمال واحده مخطوبه وخطبها بيقول لها يمين وأبوها بيقول لها يا شمال لأ تسمع كلام أبوها مكتوب كتابها لكن لاستهبت له ابوها تسمع كلام ابوها ميجيش واحد كذب كتابه ولمكتوب كتابها دي راتي لساً تبت له ابوها أبوها اللي بيصرف عليها هو اللي بيأكلها ويشربها ويجي اخونا حبيبنا يقول لك دي زوجتي ويتحكم فيها لا اخرجي لا ما تخرجيش لا اسمعي كلامي لا ما نكش عليها كلمة غير لما تروح بيتك وتقفل عليها الباب ما دامت في بيت أبوها يبقى الكلام لمين لأبوها راحت بيتك المرأة إذا تزوجت لا حق لمخلوق عليها إلا زوجها اتجوزت ودخلت بيت الزوجية وقفلوا الباب أبوها قال لها يمين وجوزها قال لها شمال لا تسمع كلام جوزها ما تسمعش كلام أبوها اطلاقا ما دام هذا الأب خالف كلام الزوج وفي طاعة وفي معروف مش في معصية ما يجيش الزوج يقول لمراته اقلع الحجاب وابوها يقول لها لا يا بنت ما تقلعيش الحجاب لا تسمع كلام ابوها البنت ما كانتش محجبة ولما تجوزت زوجها أمرها بالحجاب وأبوها وأمها بيقولوا لها مش هنعرفك لا اسمعي كلام جوزك طيب الحجاب والنقاب جوزها عاوزها تلبس نقاب وأبوها وأمها بيقولوا لها مش هنعرفك لو لبست نقاب لا تسمع كلام زوجها لأن ده أمر مختلف فيه أبوها وأمها بيقول لها لبث نقاب زوجها بيقول لها لأ ما تلبسيش نقاب خليكي بالحجاب وكشفي وشك تسمع كلام زوجها بعد المرأة ما تتجوز ما مخلوق له كلمة عليها الا زوجها طيب زوجها قال لها ما تروحيش عند امك هتطلقي لو رفت عند امك تعمل ايه تطلق ولا تسمع كلام زوجها انا بقول لها اسمعي كلام زوجك طبعا بعض الفقهاء هيقول لها لا اطلقي لا انا شخصيا بقول اسمعي كلام زوجك وإلا هلاقي كل الناس وكل السيطات اطلقوا كما هي دي معصية نعم ولكن الاسم عليه ليه هو بيقول لك كده لأنه هو متخيل ان في مشاكل ان انت ما بتروحي عند امك بتحصل مش عارفين لما تروحي عند ابوك يحصل. ابوك بيتدخل في حياتك امك بتتدخل في حياتك هل ده يبقى عقوق والدين لا ما هوش عقوق والدين والاسم على الزوج قلت ان بعض الفقهاء بيقول لا اطلقي وما, وما تقطعيش صلة الرحم الامر اذاك اختاري اللي انت عاوزاه انا شخصيا بقولك لا ما تتطلقيش والاسم على هذا الزوج سيدنا علي رواية يعني لطيفة وإن كان يعني فيها في سندها مقال إلا نرويها يعني سيدنا علي رضي الله عنه أرضها تزوج فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أم سيدنا علي فاطمة بنت أسد لبس عيشها يبقى سيدنا علي هنا عنده أمه اسمها فاطمة وعنده مراته اسمها فاطمة يا ترى كان شكل العلاقة بين سيدنا علي وبين فاطمة وأمه البيت ده كله العلاقة كان شكلها ايه سيدنا علي بعد ما انتهت الدخلة وبعد ما يعني دخل وقضى اسبوع العسل والله شهر العسل سيدنا علي جمع فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وأعد بينهم ثم نظر إلى أمه وقال يا أمه هذه زوجته ابنة رسول الله قالت أجل ثم نظر إلى زوجته وقال يا ابنة رسول الله هذه أمي فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ماتت فاطمة بنت أسد نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضجع في قبرها وكفنها وأوراها الطراب بيده ودعا لها في قبرها ولها فضل عظيم جدا عند رسول الله لأنها زوجة أبو طالب اللي ربت النبي أبو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عمره ثمان سنين أو ست سنين فاللي كانت الأم اللي بترب النبي كانت فاطمة بنت أسف فسيبن علي قاعد بين فاطمتين لاثنين من المنزل ومن الكرامة بما كان فقال النبي لفاطمة ابنة رسول الله يا ابنة رسول الله هذه أمي فاطمة بنت أسف قالت ولها الفضل والكرم تشوف الزوجة بتكلم إزاي فقال علي نحن ثلاثة في هذه الضغر نقسم العمل بيننا أما أنت يا أمه فعليك طهي الطعام وأما أنت فعليك طهي الطعام وأما أنت يا رسول الله فَعَلَيْكِ إِدَارَةُ الْرَحَاءُ وَقَمُّ البيت يبقى أمه هتطبخ زوجته هتكنس وهتدور الرحايا وأنا أكفيكم السوق والدخول والخروج وأنا أي حاجة من برّة عوزنها ما تخرجوش برّة أنا هقضيها واجبلك السوق لي فهلا رضيتما؟ فانتفضت فاطمة ابنة رسول الله غضانة انتفضت غاضبة الزوجة ازاي ازاي انا اخذ الشغل الصعب ادور الرحاية واكنس واغسل وامك تقعد تطبخ لا انت ما عدلتش يا علي لا مش دا اللي حصل من فاطمة ابنة رسول الله قالت فاطمة وقامت وانتفضت والله ما عدلت يا ابن العم ولا قسمت بالسوية والله ما عدلت يا ابن العم ولا قسمت بالسوية إن الأم تجلس لعبادة الله ولذكره وأنا أكفيكم الطعام والشراب وقم البيت وإدارة الرحى وأنت تكفين الخروج والدخول والسوق شوف فاطمة ابنة رسول الله السيدة الفاضلة الزوجة العظيمة الإبنة التي رباها أبوها ما قسمت؟ ما عدلت يا ابن العم؟ ولا قسمت بالسوية لا ما عدلتش وما قسمتش بالسوية الام كفاية عليها تقبت وربت وعملت كتير جدا وسنها كفاية عليها كده تجلس تعبد ربها وتذكره وانا اكفيكم كل حاجة جوه البيت وانت بر البيت هذه الزوجة الكريمة فقالت فاطمة ابنت اسد أحسن الله إليك يا ابنة رسول الله العلاقة بين الزوج والزوجة والأم والحماة دي مسألة محتاجة سياسة كتيرة جدا لا تميل كل الميل إلى الأم فتظلم الزوجة ولا تميل كل الميل إلى الزوجة فتظلم الأم أنت مطالب بالعدل بالعدل مع أمك بالعدل مع زوجتك والأم كمان ما تبقاش متصلطة ما تبقاش أم عنيفة أم بتخلي ابنها يعقها في أمهات كده في أمهات وأباء بيدفعوا الأبناء لأنه هم يعقوهم تدخل الأم متحكمة ومسيطرة تماما في الإبد وثيف على رأبته لازم تسمع كلامي لا يا اختي الكريمة لا يا ام لا يا ام الحبيبة ابن خلاص ده اراجل ملكش دعوة بحياته سيبيه هو يقدر يدير حياته زي ما انت عاوزة تدخل البيت لا دي مش نظيفة لا ازاي وهم بينقوا العفش بقى لا اللون ده القضة دي لونها مش عاجبني طب وانت مالك دي امراض ابنك هتتجوز وابنك هم ينقوا حاجاتهم زي ما هم عاوزين ملكش دعوة بيهم يا اختي مالكيش دعوة بيهم ما تتحكنيش فيهم ما تقوليش للزوجة والابنك ما انتش عاوزة تعلموهم امتى يناموا وامتى يصحوا في أمهات بتفضل الأم مسيطرة على ابنها حتى بعد ما يخلف وولاده يتجوزه هي اللي بتحدد له نوع الأكل هي اللي بتحدد له امتى ينام امتى يشرب لا ما تقراش الجرنان ده ويقرأ الجرنان ده لا ابعد عن صاحب ده وما تصاحبش ده ده نوع من أنواع الدكتاتورية والتسلط الشديد من الأم برضو الأم مع بنتها بعد ما اتجوزت عاوزة الأم عاوزة زوج ابنها مش يبقى زي الخاتم في اصبع بنتها لا ده عاوزة زوج بنتها يبقى زي الخاتم في اصبعها هي ما قدرتش على زوجها فبتحاول تفرد هذه السيطرة على زوج بنتها واتحياها تبقى معركة شديدة الكآبة معركة حامية الوطيس لا يا أخت الكريمة بنتك اتجوزت ملكيش دعوة بيها ملكيش دعوة بيها غير حدود البر حدود الصلة الرحم ما تتحكميش في بيتها أخت الكريمة ابنك اتجوز ملكيش دعوة بيه سيبيه هو يدير حياته زي ما هو عاوز في بعض الأمهات بتفرض على ابنائها أمور في منتهى الخطورة انت يا امي ما تدفعيش ابنك ما تدفعيش بنتك ان هي تعقك ام واب لا ما تتجوز سدية ليه يا امي ما تجوزهاش اصلها ثمرة شوية اصلها بيضة زيادة عن اللزوم لا قدعنيها خضرة وانت المفروض تتجوز واحدة عنها سودة عشان انت عنيك زرقة فلما انت عنيك زرقة تتجوز واحدة عنها سودة هتجيبوا ولد عيال عينهم برطؤالي لا ما تتجوزهاش انت مالك انت مالك يا اختي هي عجباء وحشة حلوة عجباء ما لفيش يجي الاب لا ما تتجوز سيديا لي يا بابا ما تتجوز لا دي لا دي طب وانت مالك انت مالك هي عجبة ابنك انت لما اخترت امي حد اعترض عليك ايوه ابوك اعترض جدك اعترض طب جدي غلطان لا يا أخت الكريمة دي أمور ملكيش أبدا أن أنت تدخلي فيها ولا تتحكمي فيها ملكيش أبدا يا أمي الكريمة ان أنت تقولي لابنك لأ ما تتجوزس دي عشان وحشة لأ ما تتجوزس دي علشان تخينة لأ ما تتجوزس دي عشان رفيعة هو اختار هو حر هو اللي بيتجوز وهو اللي هيتقفل عليه قوضة هو وهي هم مع بعض أحرار دي يعني أمور ومشاكل بتحصل وبعد الزواج لا طلقها ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أهل عبد الله بن عمر طلق مراتك علشان أنا بكرهها فراح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر صحيح نعم عند ترمذي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تزوجت امرأة وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت كنت أحبها فأبيت أن أطلقها فذهب يشتكي إلى رسول الله عمر راح يشتكي رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر يا ابن عمر طلق امراتك يا ابن عمر اطع عمر وطلق امراتك فطلقها عبد الله بن عمر وجاءت رواية وإن كان هذه الرواية في, في أثر عبد الله بن عمر صحيحة تماما حديث صحيح جاءت رواية أخرى فيها بعض عن عبد الرحمن بن أبي بكر وأبوه أبو بكر تزوج عبد الرحمن من امرأة جميلة وكان يعشقها حتى شغلته عن شهود الجماعة عن أنه يصلي صلاة الجماعة فعمره أبو بكر أن يطلقها فابا فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ولده فأرسل النبي إلى عبد الرحمن يا عبد الرحمن طلق امرأتك فطلقها عبد الرحمن ومرض مرضا شديدا من العشق ومن الشوق لهذه المرأة فأشفق أبو بكر على ولده فقال له يا ولدي رد امرأتك بشرط أن تشهد معنا الجماعة ولا تتخلف عنها ابو بكر قال بحنين شوية عن عمر فقال له رجع امراتك بس بشرط ان انت تشهد معانا صلاة الجماعة فردها عبد الرحمن بن ابي بكر وما ترك الجماعة بعد ذلك قد آه الاثار صحيح وعند احمد في مسنده ان رجل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى ولده وامره ان يطلق امراته فرفض, الأب فرفض الولد فاحتكموا إلى أبي الضرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الضرداء للولد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضا الوالدين أوسط أبواب الجنة فلا تسختهما بامرأة طلق امرأتك ما جت لناش الرواية إن الولد طلق ولا مطلعش لكن للفقهاء في هذا الأمر قولي بعض الفقهاء يقول يطلق امرأته والقول الثاني وهو الذي أراه أنه لا يطلق امرأته إلا إذا كان طلب الأم أو طلب الأب للطلاق لخلل أو لعيب في دين المرأة أو أخلاقها اذا كان العيب الام بتقول له طلق مراتك علشان عيب في اخلاقها او عيب في دينها اه ممكن نسمع الكلام لكن طلق مراتك علشان امها مش عجباني لا متأسفين طلق مراتك علشان يعني سلمت علي بطراطيف صابعها لا وخاصة اذا كانت الام والاب ما هماش على دين ولا على خلق وفي أم وأب مش على دين وخلق أه؟ في أم وأب ليست على دين وليست على خلق وكان شيخنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه, رحمه الله يقول إذا كان الأب كعمر بن الخطاب, كعمر بن الخطاب يجب على الولد أن يطيع أباهم طبعا عمره ما هيكون زي عمر لكن نسبياً المسألة هنا ايه؟ نسبياً عمره محد فينا هيبقى زي عمر وأبداً الولد مش هيبقى زي عبد الله بن عمر والبنت الزوجة مش هتبقى زي زوجة عبد الله بن عمر لكن المسألة ايه؟ نسبية إذا كان الأب رجل صاحب علم وصاحب دين وصاحب ورع وصاحب عقل وصاحب كلمة وصاحب كل الأشياء الجميلة اللي كانت عنده أمر هذا الأب عدة ونسبة منها آه نقول للولد اسمع كلام أبوك لأن أبوك العاقل ده مش هيقول لك حاجة ما مش كويس لكن أب ما بيصليش أب مش عارف بيلعب بإيه أب بيشرب إيه أب ما يعرفش حاجة من الإسلام أب بيقول لابنه طلق مراتك وعنده ثلاث عيال لمجرد أنه هو الأبهين الأباء لتنين أبو الولد تخانئ مع أبو البنت بيقول له طلقها فدي مسألة في غاية الأهمية وأنصح كل من يقع في هذا الأمر ألا يطيع والده ولا يعصى والده حتى يرجع إلى أهل العلم ويستفتي ويحكي ويختار عالم ذو عقل راجح ذو علم راسخ يستفتيه في الأمر أبو يبي يقول لي كذا أعمل إيه دي بعض صور من عقوق الوالدين وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك هذه بعض صور العقوق وهذه تذكرة وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولكم نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا نبي الحبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحمة بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع القصصات الصحفية حقيقة القصصات اللي عندنا كتير شوية فنخدها بسرعة أول قصاصة في جرنان الدستور يوم السبت يوم السبت يوم السبت مجمع البحوث الإسلامية يصادر كتاب المرأة المسلمة للمفكر الإسلامي جمال البنة حقيقة هذه القصاصة أنا ما كنتش أقولها لولا عدد المكالمات الضخمة اللي جاني تعليقا على الأستاذ جمال البنة في برنامج 90 دقيقة في قناة المحور وكان بيتكلم في قضية, في قضية عورة المرأة وان الحجاب ده حاجة ملهاش لازمة خالص في الإسلام وان عورة المرأة من الصدر والعورة المغلظة ويعني معنى كده كلامه كان بيقول ان الست تمشي لابسة مينجيب تلبس ميوه زي ما هي عوزة المهم ان هي تداري سدرها والداري العورة المغلظة وكان بيتكلم جمال البنة في إمامة المرأة في الصلاة وكان بيتكلم في شوية حاجات كتيرة خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان وحقيقة يعني انا شايف أن هذه الأمور اللي تكلم فيها هذا الرجل ما ينفعش نرد عليها لانها اصلا يعني ما تستحقش الرب كان بيتكلم على القبولات وان الـ الـ القبلة والضم والحضن بين الولد والفتاة ما فيش مشكلة وان ده لمم ومن صغائر الزنوب ولازم نجيهم فرصة ان هم يفكوا شوية عن نفسهم طبعا ده كلام فارخ وكلام معارض ومناقض لكلام النبي ولصحيح الاسلام ولصريح الإسلام وحقيقة أنا الأستاذ جمال البنة يعني نسأل الله عز وجل أن يرحمه حيا وأن يرحمه إن مات يرحمه ليس لاجل أعماله وللأجل أقواله فيرحمه لاجل والده الشيخ السعاتي رحمه الله شارح مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام من آئمة أهل السنة في القرن الماضي الشيخ الساعاتي رحمه الله والد جمال البنة عالم من علماء الحديث نسأل الله عز وجل أن يرحم جمال البنة لاجل عمل والده جمال البنة شقيق او شقيق الأصغر للإمام حسن البنة أحد المجددين للإسلام في هذا الزمان فنسأل الله عز وجل أن يرحم جمال البنة بدماء أخيه التي سالت في سبيل الله عز وجل جمال البنة يعني أنا مش عارف حقيقة الإنسان يعني لما يبلغ من العمر هذا المبلغ يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولكن من الواضح أنه يعني ومن نعمر ننكسه في الخلق أنا أرى أن هذا تنكيس لجمال البنة ولا أدري من أين أخذ لقب المفكر هذا الرجل لا أدري من أين جاء بهذا العلم سموا لنا شيوخكم من شيوخ هذا الرجل ومن أين تعلمه هو رجل حصل على دبلوم الصنايع أو معهد الكفاية الإنتاجية ويعني كان في المؤسسة العمالية ولا ندري من أين تعلمه ومن أين حصل هذا العلم وكما أذكر دائما، أن من الشيخ من شيخه الزمان شيخ شيخه الزمان وشيخ شيخه الناس وشيخ شيخه السلطان وشيخ شيخه الرحمن شيخ العلم وهناك شيخ خامس وهو شيخ شيخه الشيطان فأنا أرى أن جمال البنة شيخ ليسيكره الشيطان وأضيف نوعا سادسا وهو شيخ شيخه الاعلام فجمال البنا شيخ شيخه الاعلام الاعلام والاستاذ معتز دمرداش حقيقة في البرنامج سمعته بيقول ان انا ماليش ذنب انا مش هتحمل اسم بقول له لا يا استاذ معتز حضرتك هتتحمل اسم نشر هذا الفساد نشر هذا الضلال نشر هذا الفكر الباطل الذي أنت شخصيا يا أستاذ معتز لا يمكن أن تقبل به لم تقبل يا أستاذ معتز أن بنتك ولا زوجتك تمشي في الشارع بناء على قول جمال البنا بأن العورة بتاعتها السدي والغورة المغلظة لن تقبل يا أستاذ معتز الديمرداش أن زوجتك ولا بنتك ولا حد من محارفك يمشي في الشارع بميه لن تقبل يا أستاذ معتز أن بنتك ولا اختك تضحضن وتقبل علشان تفك عن نفسها شوية ما ظنش ابدا ان انت تقبل هذا الامر ادل على الخير كفاعله والدل على الاسم كفاعله وانت تعلم يقينا استاذ معتز ان ما كان يقوله هذا الرجل هو هرتقات وخزعبلات ولا ادري من اين جاء بكلمة مفكة كل واحد هرش في دماغه كده وطلع لنا شوية خزعبلات يقول لك المفكر المفكر العظيم من أين جاء بالتفكير أظن أن يعني هذا يكفي وهذا الرجل لا يستحق أبدا أن يرد عليه رد علمي لأنه ما بيقولش كلام علمي وأرى أن هذا الرجل يجب أن يستتاب ولو أن هناك ولي أمر يعني يقيم شرع الله عز وجل لا هذا الرجل على هذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي يقول بها وكل إعلامي يعني يتصيب هذه الموضوعات التافهة ليروج بها ويعمل قنبلة ويعمل حدث ويعمل حلقة يعني بم فرقعة يأسم ويتحمل جزء من هذا الاسم هذه القصاصة الأولى القصاصة الثانية حقيقة هي في كل الصحف مجلس الشعب يقر قانون الطفل خلاص انتهى قانون الطفل اللي كنا بنتكلم عليه اللي بيخلي سن الطفولة لغاية 18 سنة وأنه لا يجوز قانونا توثيق عقد الزواج لأقل من 18 سنة ولد واللي بنت قانون الطفل اللي بيقول أن الأب اللي يدرب ابنه هيتسجن وأن أي واحد متغاز من جار ويقدر يروح يبلغ عنه ويقول ده أنا سمعت اب جاري بيدرب ابنه فياخده الراجل ويسجنه اي ابن بينه وبين ابوه مشكلة يجيب مطوى ولا بشلة ولا موس ويعور نفسه ويعلم نفسه ويروح يقول ابويا عمل فيا كده الاب ده يروح في دهية قانون الطفل اقره مجلس الشعب واصبح قانونا ملزما ولازما بقول لله الأمر من قبل ومن بعد هما دول أعضاء مجلس الشعب اللي أنتم بنتخبوهم هما دول أعضاء مجلس الشعب اللي أنتم بتروحوا وتصوتوا ليهم بيقروا مثل هذا القانون وحقيقة أنا عاوز أقول إحصائية إحصائية دي مصدرها وزارة العدل المصرية 200 ألف فتاة من أصحاب المؤهلات العليا تزوجنا من رجال أميين أغنياء هربا من العنوس عدد الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين دون زواج أكثر من تسع ملايين بينهم تلت ملايين وسبعمية تلاتة وسبعين فتاة وست ملايين شاب عدد المطلقين والمطلقين والمطلقات 364 و361 حالة 255 طالب وطالبة تزوجوا عرفيا 17% من طلاب الجامعة المصرية متجوزين عرفيا ده نموذج لقانون الطفل اللي بيقره مجلس الشعب واللي أصبح قانون وفقا للأجندة الأمريكية والأجندة الغربية اللي موجودة بتملة لمصر ومن ضمن قانون الطفل قضية الختان وان يعني اللي هيقوم بعملية الختان اما ان هو يزجن, يزجن او يغرم اصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هيتسجن ويتغرم شوية ان شاء الله يطلعوننا قانون ان اللي رب دقنه هيتسجن ان اللي يلبس جلبية قصيرة وان طول الجلبية لازم تبقى القسر بتاعها خمسة سانتي واللي يزيد عن خمسة سانتي بقى عشرة سانتي هياخد خمس سنين ولو بقوا خمستاشر سانتي هياخد عشر سنين مش غريبة أبدا ان احنا نلاقي قانون ان اللي يمسك سواك يتسجن هو ده مجلس الشعب وهم دون نواب مجلس الشعب وأبشركم قريبا في مجلس الشعب على قانون الضرائب العقارية قانون الضرائب العقارية اللي هيطبق في مصر ان اي حد ساكن في بيت او ساكن في شقة هيدفع ضريبة كل شهر في جدول موجود ان مثلا لو الشقة دي تمانها تسعمية جنيه هيدفع في الشهر تلاتة وستين جنيه ولو البيت اللي ساكن فيه الراجل ده تلاتة مليون هيدفع كل شهر 328 جنيه يعني في السنة هيدفع 3936 جنيه ولو حد ساكن في بيت او يملك بيت البيت ده 8.6 مليون جنيه هيدفع في السنة 8472 جنيه يعني 706 جنيه في الشهر ولو البيت ده بقى 8.000 جنيه ده خراب بيوت لو بيتك ثمن 10 مليون جنيه هتدفع 14.520 جنيه في السنة 14.520 جنيه في السنة يعني بحسبة بسيطة جدا لو بيتك ثمن وانت دافع فيه صارف عليه 10 مليون هتدفع 14.000 كل سنة يعني خلال كم سنة هتكون دفعت ثمن البيت ده انا عاوز اسأل أعضاء مجلس الشعب وأسأل وزير الخزانة ووزير المالية يوسف بطرس غالي اللي مكان سيدنا يوسف تخيلوا اجعلني على خزائن الأرض سيدنا يوسف بيحط مكانه يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية بسأله وبسأل أعضاء مجلس الشعب وبعسأل كل مسؤول لو إن أرملة زوجها كان وكيل وزارة زوجها كان طيار زوجها كان اي حاجة كبيرة في البلد وسكنين في شقة شقة محترمة شقة فخمة تمانها دلوقتي مليون مثلا ولا مليون ونص والارمالة دية لا تملك من الدنيا هي اولادها الاربعة القصر او اولادها الاربعة اللي في الجامعة غير هذه الشقة اللي تمانها اتنين مليون جنيه عارفين الارمالة دية اللي تملك هذه الشقة وتملك معاش زوجها لو معاش زوجها الفين جنيه في الشهر عارفين الاتنين مليون جنيه مطلوب ان هي تدفع كل شهر متين واثنين جنيه يعني بتدفع تقريبا تمن دخلها الشهري اللي هو الفين جنيه تدفع تقريبا تمن علشان ضريبة لو واحدة ارملة عندها عمارة او عندها بيل ساكن فيه ولادها وجوزها سبلها الكلام ده واحد فقير بلاش ارمالة واحد مدرس راح الخليج اشتغل وراح اي مكان وبنى بيت ليه وهو وعياله اقل بيت دلوقتي تمن ويدخل في ثلاثة مليون خمسة مليون هيدفع الضرائب دي منين انا شخصيا مش هدفع ضرائب وهتهرب من الضرائب دهية ويجوز جنوني بعد كده القصاصة التالتة وهي يعني حاجه مبشره الاتحاد البريطاني يدعو مجددا لمقاطعه اسرائيل احتجاجا على مذابح غزة وسفاره تل ابيب بلندن تحتج لدى الخارجيه البريطانيه الاتحاد البريطاني للجامعات او اتحاد الجامعات البريطانيه يدعو لمقاطعه اسرائيل وجامعاتها بسبب الاوضاع في غزه وده اثار حاله من استياء اليهود البريطانيين واستياء إسرائيل وصفارة تل أبيل يبقى اتحاد الجامعات البريطانية بيدعو إلى مقاطعة إسرائيل ودعوة قوية جدا في نفس الوقت سويسرا في اخبار اليوم عشرة خمسة سويسرا ترفض الابتزاز الإسرائيلي إسرائيل لم تدعو الخارجية السويسرية لحضور الزكرة الستين لتأسيس إسرائيل احتجاجا على العلاقات الطيبة اللي بين سويسرا وبين العالم العربي واحتجاجا تحديدا على ان سويسرا عقدت اتفاقية تجارية ضخمة مع ايران لاستراد الغاز والبترول الايراني اسرائيل بتشكل وتمارس ضغوط ضخمة على سويسرا ولكن سويسرا ترفض الابتزاز الاسرائيلي وقبل كده ذكرنا الخبر بتاع الجامعة الامريكية في القاهرة بتقرر منع الأساد произ sambal والعمال من التعامل مع إسرائيل الجامعة الأمريكية بتقرر منع الأساد والطلب والعمال من التعامل مع إسرائيل ده الدول والغرب وأعداء أو بلاش أعداء يعني الدول الغير مسلمة والمؤسسات الغير مسلمة بتقاطع إسرائيل طيب تعال بصي لقصاصة أخرى أخبار المقاطعة وأخبار التطبيع في مصر ايه؟ اخر اخبار التطبيع وديه كانت في جورنان الدستور يوم الاتنين ستة وعشرين خمسة الفين وتمانية وهزيمة مصارع مصري على يد مصارع اسرائيلي في بطولة صربيا الدولية صبيحة جديدة شهادتها بطولة صربيا الدولية للمصارع الرومانية والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية بكين الفين وثمانية. فبعد فضيحة خروج بطل العالم بوجي من البطولة وفشله في التأهل لبكين ورغم أن هذه فضيحة فإنها أقل بكثير من فطيحة التطبيع الفجة التي كانت اتحاد المصارع طرفا فيها حيث لم يستطع, القصة بن... لم يستطع مسؤول المصارع اتخاذ قرار حاسب بانسحاب المصارع احمد أحمد الصادق وزن 74 كيلوغرام من اللعب أمام المصارع الاسرائيلي في الدور الاول للبطولة احمد عبد الصادق مصارع مصري عار عليك يا احمد عليك يا احمد يا عبد الصادق ان انت تتصارع مصارع اسرائيلي وتلعب مع مصارع اسرائيلي واذا كان عيلتك يشرفها ان انت تلعب يا احمد الصادق مع مصارع اسرائيلي فلا اظن ابدا ان والدك والدتك واخواتك وعيلتك وبلدك ومحافظتك وقريتك هتسمح ليك بان انت تعمل كده قبلها عيب يا احمد عيب يا احمد يا عبدالصادق احمد عبدالصادق بيلعب ماتش مع مصارع اسرائيلي وللأسف الشديد كان المصارع الاسرائيلي يلعب بقوة شديدة حتى انه في الجولة الثالثة للمصارعة للمباراة تعرض أحمد لإصابة خطيرة في ركبته نقل على أثارها لأحد المستشفيات الصربية بعد أن انسحب من المباراة في الجولة الثالثة كان شرف ليك وكأنما الله عز وجل يعلمك درس مهم جدا يا أحمد يا عبدالصادق ويعلم كل رياضي درس مهم جدا بيلعبوا معانا علشان يقتلونا كان أولى وأشرف وأكرم ليك يا أحمد أن أنت تنسحك ان انت تنسحب قبل المباراة احتجاج على ان انت بتصارع واحد اسرائيلي مش تستمارس المباراة وتنسحب من الجولة التالتة وتنهزم هزيمة مرة بزل وعار حيث جدا دي اخبار التطبيع رجال اعمال مصريون يشاركون في مؤتمر اسرائيلي بعنوان السلام يبدأ من الحظيرة وزارة الزراعة المصرية والحظيرة المقصود بيها الصروة الحيوانية وده كان في الدستور يوم الحد واحد ستة عار على كل مصري ان يشارك في مثل هذه الامور والفتوى ان كل مؤسسة وكل رجل اعمال وكل تجارة تطبع مع اسرائيل حرام ان تشتري منهم وحرام ان تتعامل معهم خبر مهم جدا البحرين تعين سفيرة يهودية في واشنطن طبعا بحرانية يهودية مش عيب مدامة مهياش صهيونية حقيقة المصري يوم الجمعة 35 بنت لطيفة جدا اسمها منا عرفة بتقول ماما بتقول ان الاعداء بيعتمدوا على غزنا وانا ضد بيع غز مصري لاسرائيل منا عرفة امها بتربيها وبتعلمها وبتفاهمها ومنا طفلة صغيرة بتعلمها أمها وبتربيها ان دول أعداءنا ومهما حصل ومهما كان فيه مفاوضات دول أعداءنا تحية لمنا عرفة والأمها والأبوها ويريد كل أطفالنا وكل أمهاتنا وكل أبائنا يعلموا أولادنا هذه القضية دول أعداءنا وهيبقى العداء بيننا وبينهم حتى تقوم الساعة صوت الامة يوم 12 5 2008 مدرعات مصرية تحمي النصب التذكاري عفوا مدرعات مصرية تحمي النصب التذكاري الاسرائيلي بسينا سينا ليها نصب تذكاري اسرائيل ليها نصب تذكاري في سينا للأسف الشديد المدرعات المصريه بتحمي هذا النصب حتى لا تصل اليه ايدي الارهاب والتطرف وانا مصر ان انا أسميه النصب التذكاري الاسرائيلي خبر قبل الاخير في الدستور يوم السبت 7 6 2008 تخفيض اسعار الكهرباء في اسرائيل بسبب الغاز المصري تخفيض أسعار الكهرباء في إسرائيل بسبب الغاز المصري في خطوة تشير, تشير إلى أن إسرائيل لا تعتزم التعامل بجدية مع مفاوضات إعادة تسعير الغاز المصري المصدر إليها حسب صحيفة معاريف أنها قررت الحكومة الإسرائيلية أكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية حسب صحيفة معاريف أمس أنها قررت خفض أسعار الكهرباء للمستهلك الإسرائيلي بدأ من أغسطس القادم بمقدار 5% عن الأسعار المعمول بها حاليا على الرغم من رفع أسعار سلع عديدة في الإسرائيل مثل الأغذية والوقود بقول الخبر ده علشان إسرائيل بتستخدم الغاز بتاعنا وبترخص الكهرباء وإحنا الكهرباء بتاعتنا بتغلى ودكتور فاتح سرور يرفض عقد جلسة خاصة لمنقشة تسعير الغاز الاسرائيلي ده الدستور يوم الحد 1-6 دكتور حسين عبدالله في دراسة مهمة عن مستقبل الطاقة في مصر دكتور حسين عبدالله احد خبراء الطاقة في العالم بيقول مصيب مصر من احتياط الغاز والبترول ينضب بحلول عام 2020 او بعدها بسنوات قليلة وإذا تحولت مصر لمستورد كامل للبترول والغاز فإن عليها أن تدفع فاتورة 90 مليار دولار سنويا إسرائيل اترخص الكهرباء بتاعتها عشان الغاز المصري اللي بتستخدمه وإحنا في مصر الكهرباء عندنا بتغلى والمية بتغلى وكل حاجة بتغلى علشان ما بنستوردش من إسرائيل آخر قصاصة في الأهرام يوم الثلاث سبعة وعشرين خمسة كارتر رئيس الامريكي الصابق كارتر بيقول حصار قطاع غزة أبشع جريمة انتهاك لحقوق الانسان فوق الارض هذا التصريح الذي صدر من الرئيس الامريكي شيمي كارتر حصار قطاع غزة أبشع جريمة انتهاك لحقوق الانسان فوق الارض مؤكدا امتلاك اسرائيل 150 قنبلة نووية لم يستطع مفكر ولا قائد عربي أن يقول مثل هذا التصريح ومثل هذه الإدانة ما زال إخواننا في غزة محاصرين وما زال الهلال الأحمر وما زالت اتحاد الأطباء العرب يتقبل الإعانات لإخواننا في غزة دي كانت القصصات بتاعتنا النهاردة قبل ما نستقبل اتصالاتكم جالنا يعني إيميل والاخوة اللي ما بيقدرهش يتواصلوا معنا بالتليفون ممكن يبعثوا اس ام اس بيطبع وبناخده وبنرد عليه اخت بعتنا اس ام اس بتتكلم فيها على ان في فتاة رفضت ان تصافح اظن وزير الاوقات وشن عليها بعض العلماء حملة شديدة في ان ازاي ما تسلمش على وزير الاوقات بقول إن الرأي الذي يختاره تمهور العلماء أن المرأة لا تصافح الرجال وزير أوقاف وزير مش أوقاف وزير قلوس وزير أي حاجة في الدنيا شرف لهذه الفتاة أن تصافح رجل ولكن القضية لا تأخذ أكبر من حجمها نستطلق صلاتكم أهلا وسهلا السلام عليكم تحياتي لك دكتور صفوت اهلا, أهلاً بحضرتك سلوى البهية من كفر الشيخ في هندن اهلا بيك افتقدناك في الحقيقة الاسبوع الماضي يعني لا و... انا اللي افتقدتوكم والله <تصفيق> الله يخليك في الحقيقة دكتور صفوت بعد هذه التطوافة الجميلة حول رمز العطاء والوفاء المتمثل في الامومة والابوة انا وكلنا جميعا نشهد ان الام فعلا بالتحديد اكثر من الاب اية من ايات الله في كونه وبعاء الرحمة المهداه لكل بني ادم على ابيم هذه الارض الكلام فعلا بيعجز عن الاسهاب في وصف واهمية معنى الامومة والابوة في حياتنا لكن استطيع ان اجزم بان كل انسان فعلا في الحقيقة لديه ام هو لديه في الحقيقة كنز اكبر وباب كبير موصل للجنة انا ارجو ان لا يوصده بعقوقه لها وللابو ايضا وأن يستغل الساعات بل الدقائق لرضاهما ومن, ومن ثم الفوز بالجنة ان شاء الله أما بخصوص الرجل الذي تخطى الثمانين من عمره جمال لا أدري هل يستحق ما تبقى من حياته أن يشريه بثمن بخص كهذا من نشر ضلال وفساد ولصالح من أنا أتعجب في الحقيقة أن يشهر نفسه بمبدأ خالف تعرف وأؤكد أن كل قناة صدائية تحب أيضا أن تعمل فارقعة إعلامية بتأتي بمثل هؤلاء أدعياء الفكر وتقول أن الكلام ليس على مسؤوليتهم ولا على مسؤولية القناه بل هي في الحقيقة مسؤولية الضيف وأنا أرى أنها تساهم في إضلال الناس على قدم وساق مع مثل هؤلاء الأدعياء من الضيوف الذين أصابهم الخرف وكبر السن انا أرى أن وثيقة الإعلام الأخيرة لابد أن تضمن في واحتواها حد بمثل هؤلاء وأقول في النهاية دكتور صفوت رحمنا الله وإياكم في عصر ظهر فيه الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس شكرا جزيلا الله خيرا شكرا الله لك يا أخت سلوى وبرك الله فيك السلام عليكم أهلا السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الدكتور صفوات أهلا بيك فان أهلا بيك والله أنا عايز أتكلم حضرتك بقصوص الموضوع اللي حضرتك أتكلم به في الجواز والعقوق الوالدين نعم يعني أنا بنتي اتخطبت لجارنا قدامنا وموافقة والده والدته وبعد كده حصلت مشدات نتيجة انهم رفضين هذا الموضوع والولد مصمم على هذا الموضوع وتنزلنا مرة ورجو عملوا مشدات تاني وخناءة وقصة كده ملهاش لازمة فرفضنا هذا الموضوع تماما هل احنا صح ولا غلط نحاضر يا اخي الكريم أستاذ أن مجدي يعني ياخد التليفون من الكنترول ويكلمني لأن حقيقة أنا بقرأ أن هذه الأمور الشخصية يعني لا تطرح على الهواء مباشرة ولأن بيبقى فيها تفاصيل كتيرة لازم يعني الشيخ يسمع كلام كتير ويسأل أسئلة كتير فأرجو الأخ مجدي يتصل بالكنترول بعد الحلقة ياخد التليفون بتاعي ويكلمني غدا ان شاء الله السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام أنا أمم حمد بكلمك بالنسبة لحلقة النهاردة أهلا يا أمم حمد أنا والدتي جات لها جلطة من شهر ثلاثة وتعباني أول ومحبش بيقعد بيها يعني ما بترتاح في الحد اللي أنا وكنت جايبها في بيتي هنا وأبوي برضى عندي سبعين سنة وقعد لوحد هناك ودلوقتي الأولاد خدوا أجاج المدارس وانا عايزة ايه والدتي وباو ووالدي عايزيني عدوناك مع بعضيهم انا ايه بصرش الحمامة لحد لازم نوصلها غزوبي رافض ان انا اروحي عد ادفة المدارس بيها وانا لي اخت تانية الاخت التانية مبطئ دارت بتامي الحاجة البتاع بتامي البتاع بالعسل لانها مريضة وانا دلوقتي كلمته على اساف ان انا هنزل بيها بالوقتي يعني اروح بيها الساحل فارافض الموضوع خالص وبيقول لي خليها قاعدينة وفي نفس وانت كل شويه في في في يا ست الكل هتيجي امتى يا محمد يعني يا يكون زوجك سمعنا واذا ما كانش سامعني بلغيه الرساله دهيت من اخوه الشيخ صفوة حجازي قولي له يعني الشيخ بيقول اسمح لنا نروح نبر ابونا وامنا لأن انت وهو ممكن توصلوا للسن ده وابوكي ولادكو هيعملوا معاكو نفس اللي بتعملوه مع اباكو زوجك ابنه هيعمل معاه نفس اللي بيعملو مع ابوكي اقولي له يعني وبالراحة وبهدوء ومطرحيش غطف عنه لكن بود وبرحمة اتفهمه مع بعض واناشد هذا الزوج الكريم انه يستحمل شوية ويعين زوجته على بر ابوها وامها علشان ولادك هيبروك زي انت ما بتساعد على بر حماك وحماتك واولادك في يوم من الايام انت هتبقى حما وهيتعمل معاك اللي بتعمله مع حماك النهارده احبتي في الله الوقت يمضي والود معكم متصل ونسال الله عز وجل لنا ولكم الهدى والطقى والعفاف والغنى حتى نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بالحب إليه الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية تغمر القلب المشاعر ستحبك ملائفة الرحمن يا سوقا. هل ينبغي لك اياته البنت الفاضلة ان يكون لك خيار مع حكم